لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نازا وهو مكظوم لولا أن تباركه نعمة من بذب العراه وهو مذمور فاجتب Cardinal weaka gu laذina kafa de لَمَّا سَمِعُوا aga kwaلَmma إِنَّهُ nimbi وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحافة من الحافة وما أدرك من الحافة بابا قم دو ما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين و ما او غیر و والله او لبوب و عظيه <تصفيق> وامماع فلقوبريح من عاتية تقرض <تصفيق> عليهم سبع I'm فَتَعْرَى الْقَوْمَ فِيهَا فَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَمْجَازُونَ وجاء فرعون ومن قبله والمؤمن تفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم الذعربي إن لم تغلمه جعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا فإذا أورينس نفثوا واقيدا انت واومل انت امرت والكبانو ف يومئذ uma idi lorobuona la bal ku si sa baman داخُو بیامینی و تابی فَأَمَّا مَنْ ما من ام امیتی أنت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة في جنة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 بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله <تصفيق>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 Oh, my love. انعمت عليه ائدنا الصراب المستجيم صراب الذين انعموا دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. امید بل للمتقين صدق الله العظيم اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه وذكرناه وتلوناه هدية واصلة وزيادة ورفعة إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الله جميعا من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما حل وحلت أرواحهم وكل ملك في السماء وكل ولي في الأرض وإلى أموات المسلمين كافة عامة وإلى المتوفى خاصة يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه بالقرآن اللهم انفعه بالقرآن اللهم ارفع درجاته ببركة القرآن اللهم أسينه بالقرآن الظلل وألبسه بالقرآن الحلل اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا اللهم إنك أنت الغني عن عذابه فلا تعذبه يا أرحم الراحمين اللهم إنا جئناك شفعاء عنا فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ورسائر المسلمين أجمعين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ووفق ولاة المسلمين إلى ما فيه الخير والفلاح اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه عشنا وتعايشنا مع دقة الآداء وروعة التلاو وعذوفة الصور قاري لذعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية فضيلة القاري الدكتور صاها النعماني القار والمقيم بالفيوم بعدما اصاد عليه رب العالمين من فيوضات في القرآن والتي نقلت على اسماعكم من داخل هذه الفراشة الذهبية الفهد ادارة الحاج صدقي ابو سيد احمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقى فيها من الاهوال والظلمات لو شرف القوم الكبار وغرب فاليك حتما منتهى الخطوات نقلت على اسمعكم من خلال هذه الهندسة الصوتية ادارة المهندس عبد الحميد ابو زيد طاقم القياسة للخدمات الفندقية ادارة الاستاذ احمد حسن سلام صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام الله عليكم ورحمة